وتقطع أمرهم بينهم كن إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا تفران لتعيه فلا تفران لتعيه وإن لا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب وهم من كل حدب يسكنون وقترَب الوعد الحق فإذا هي شاققة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا قد كنا في غفلة من إلاكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم حطب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء إلها لما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ